الحمد لله رب العالمين يا رب أترنا ولا تهلنا تنفرنا ولا تأذلنا تغذفنا ولا تنفقنا وارفعنا ولا تضعنا يا رب يا رب لا تسلب بنا الاعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين واشهد ان لا اله الا الله لما رفع الحبيب محمد لواها اشتكى المشركون الى عمه ابي خالد فقال له ابو طالب يبنى افترك هؤلاء القوم وشأنكم وعز ذلك على رسول الله وبطط عيناه وبطط عيناه وقال يا عم. يا عمي. والله. والله لو وضع الشمس في نومي. والقمر في سارك. والله لو وضع الشمس في نومي. والقمر في سارك. على ما أسرق هذا ما ترقته. يظهره <تصفيق> والله والله يسدونه. وعم. هذا طعي الله بالدن. ايترك قول لا اله الا الله? ايترك قول لا اله الا الله? وهو عساد التابعين على المسجد. انه في مكة. الله في مكة. في, في قلبه حرارة رياحها بالتوحيد. وفي ثباتها سموح جبالها العالية. وفي شفائها خطور سمايها الثامنة يا أمي والله والله لو أدر السلطة في أميني وقموا رفير ساري على رماتك هذا الأمر ما ترقته حتى راهره الله له دونه فماذا قال له أبو فرادس قال يا ابن اخي قل ماشي الا شئت فوالله والله لم يصبر سيرهم عقبا ثم قال الغوصان والله لم يصبر بيتا حتى واصدق الضرائب جحيدا وما تضحل صدق محمد من خير اديان البريه دينا والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوجد في اضطراب حتى اضطراب والله لم يكنوا اليك بجمعهم حتى اوزده في الطراب دسولة ولقد حلمت بأن دين محمد ولقد من خمر اديان البنيرة دينه. واخذوا الثيبا ما الذي بما هو عظام لا قالها في جلال وخللها صره وضو قالها ولا كما تستلقعون ولا تحاسغن بما تعملون ولا تضعن من جهسان إحسانه وبالسوء سوءه وإنها لكن يصل أبداً ولا بما تعملون ولا ولتبدون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا اسمح لنا الى حبيب القلوب اسمح الى ناصح الواء التوحيد اسمح الى ناصح إذا دخل عظم جنة الجنة وأعلى النار النار لا ذا مناد بين الجنة والنار لا أغلى الجنة خلود بلا موسم ولا أغلى النار خلود بلا موت. سيدي سيدي ابا القاسم، ابا القاسم يا عصور يا صاحب الحروق يا صاحب الحروق السهل مراقه. انت البشير. انت البشير بواسع الجنات. انت الرسول. انت الرسول فرقت تمتق عنها. وجفرنات الحشم الميقوتي. صور عليك الله. صور عليك الله وعلم الورع. ما هدت اللذائم. وما لاحظت على الانت الحمار. اما بعد في حماس الاسلام والحماس العقيدة. ماذا كانت? ماذا كانت? كانت مَعْجِزَةً أَمْ كَارَتْ مَعْرَكَةً؟ ها سؤال أجيب عليه بمزيئة الله تعالى في الضغط من مئة الجواب كانت معجزةً وحديثنا اليوم على الهجرة المعجزة ولكل اربح قلناها معجزة تسمحون الآن ان انتقل بحضراتكم الى مجلس السيوخ القراشي وانقل لحضاراتك الوصفة إذ لها جلسة تأخرت ثلاثة عشر عاما من الزمان ثلاثة عشر عاما من يوم اعلنها الحبيب عاليه لا إله إلا الله وجدهة الإلحاد والسلام أجعل الآلات إلها واحدة ان هذا لشيء الاجرات وعصيرا وليس آثرا عقد مجلس الشيوخ القرسي هذه الجلسة العاطفة من في كيفاء مرافع لراء التوحيد سيدنا محمد والان ارائي في ساحه مجلس الشهور وقد قام احد اعضائي بالصراحه يقول فيه اذا اردتم الكلام في شأن محمد فتكلموا سره حتى لا يسمع اله محمد ما نقول فيحضر محمدا بما نقول لا إله إلا الله. يا اله الله حتى لو اصنع اله محمد ما نحروف. فيحضره بما نحروف. واذا بالأمين جبريل يا على العمين بقره في عالم الله. واسعوا قوة انه حريم بغاة الصدور. الا يعلم من خلق? الا من خلق? وهو اللطيف الخبيل. واشروا قولكم او اجهروا به ليس الامر ولا امر تذليس وانما هو امر تهجيب اشروا قولكم او اجهروا به امر تهجيب. الله عيوم لم يقل إنه عليم بالغلوك إنما قال عليم بذات الصدور عليم بصدور ذاتها لا السر وعدك عليم بما يضع في القلوب قبل أن يتحرك به النساء وانت جار بالقول فإنه وعلم السر. السر واحدة لا واحدة. فهناك اخطى من السر لعن ذات الخدوط. ذات الخدوط. أما العلم من خلق؟ وهو أحد اعضاء فيقول انا ارى ان نثبت محمدا في جلسه. بمعنى الحديث في هذه الاولام نحدد اقامة محمد فلا يقرأ. وعندئذ نعترض حزب المعارضة في هذه الجلسه وقال بالصائع لما وأيس يا عابا ان لا بقى أسبتنا محمدا في بيته فسوف يطلق اهله فراح. فقال آخر اما انا أن يمثل محمداً من مكة فإذا خرج منها فقد تصير كرة وقال المعارضون ما, ما هذا برأس إن محمدا أينما كان حيثما حلا فصلت عن شر جهرته بحذر لسامه من بيانه محمد والله ما خلق الاله ولا ترى بشرا يرى كمحمد بين الورى محمد وقام صالح وهو عمرو ابن هشام المعروف بابيجه وقال اما انا فأرى أن نأتي من كل قبيلة بساد. ثم بعد ذلك تسلمون السلاح ويغادرون امام باب محمد حتى إذا خرج محمد لصلاة الغداه اي صلاة صديق سمعوا عليه وضربوه قربة رجل واحد ويتوجه دمه بين القبائل فلا تستطيع دمره الا ان ياخذوا له فقط ووافق المجلس بنت الله على هذا ظال الصراع انه اختراق ابي جهل وابو جهل رجل كان حديدا لسائل كان حديد القصر، كان حديد القلب. لو وجحت قصرة قلبه على اهل عرض جميعا ما بقي لرحمة سبيل الى قلب واحد منهم. واختتمت محاضر الجلسة. وخرج الموضوع من حيز الكلام الى حيز التمثيل لكن ربك يطلع محمدا اولا باولاد بكل ما يدور في الجلسه لم يكن عند رسول الله محابرات مركزيه ولا محابرات عسكريه ولا محابرات عامه انما كان عنده مخابرات الهية. وكيف لا? وكيف لا? وكيف لا? وأولاء السر. أولاء سر الجلس الذين يكتبون وقاتخه هم لاريسة الرحمن جل في في خشوع الى هذا القرآن. ان أم اضغموا امرا فان مبرمون. ام يحسبون ان لا نسمع ترهم ولا جلهم. بلى. بلى. ورصدنا يكتبون. لديهم عندهم كل ما يقولون وعندئذ صدرت الأوامر من القيادة العليا بكل ما دارت الجلسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عليا أن ينام الليله في جراس والنبي صلى الله عليه وسلم ما قتل الآن في بيته فطعالوا ايها السادة الاعزاء لانتقل بحضراتكم الى حبيب الله محمد. إنها ان العذرة احدى معجزات رسول الله. وسوف نضع لا على ام حقا نحن الان مع الرسول في بيته السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته الرسول الان جالس في بيته وانامه كل مغسلات بلا الاصحاب هاجروا الى المدينة ما عداه ما عداه وابا بكر وعليا الكل هاجر لن يبت معه رئيس الحرب ولا رئيس الدواء ولا مدير المستعية ولا قائد الفرسان، ولا المدرعات ولا قائد اقتلاع الجو لم يبق معه رئيس الحرس المدني او الحرس الجمهوري او الحرس الملائكي انما بقي معه خارق هذه والسماء البيت مجرد من الثلاغ. بيت اعزيز. ومع ذلك فالبيت ملغم بحقول البشر اربعون شاب من اجلب صباب وحضون الآن مواقعهم حول بيت الحبيب محمد والليل الآن يضعف الليل يضعف وجهات الظلام تطهر وهذاة الليل السوداء تفضل والرسول داخل البيت يذكر الواحد الثنيان الليله فاصله ليله العم ابو جهل يمر كل وحظة على شبابه ينبه الغاصن ويوقظ الاسلام ويقول يا شباب اياكم من الفاتحكم الليلة محمد والرسيل داخل البيت يرد عليه قائلا والله ما أنجونا منك يا هدو الله سيدي سيدي سيدي وفر. يا يا يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبثرة وابعست بالقرآن فينا هاضرة وطرعت في الأكوان من ذو الليل وجاءت ساعة الصبح وقال الرسول لعلي للتبائي الأول يا علي على سلام الليلة مكاني فإن القوم قد ازمعوا على قتل رئيب زالي الشاد الذي فرد وفرعرع في حجر النبوة. كان عنده من الهمر في ذلك الوقت عشرون سنه كان ها نفسي لك الفداء يا رسول الله نفسي لك الفداء إلا أقاق الحق من كان معك ومن يضر نفسه ملا فحك ومن إذا عيب الزمام حذبك فيك وجلب الساعة ولم يتسلق الرسول اسوارا ولم يسعد من فوق السطح ليقطف منه لا انما خرج من الباب العادي وارضهم شاب مرابطون امام الباب في وغفت العيون وخشعت الاسواق للرحمن وعلت العجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما خاب من حمل ظلما من حمل لن يقل من فعل ظلما انما قال من حمل لأن الظلم حمل ثقيل على ظهر الظالم وقال من حمل ظلما ولم يقل من حمل الظلم لأن ظلما هكذا بالتمثير تفيد اي ظلم مهما كان قليلا. كان قليلا. لا تظلمن اذا ما كنت مقدرا. هالظلم ترجع رقباه الى الندم صلاة عينك. والمظلوم منتبه يدعو عليك. عليك. وعين الله لم رئيس العصابه ابو جهل فقد نام نام وهو رجاله امانه لدى سيدنا الرسول الان اراه يخطو طريقه الى الباء يخطو طريقه لا ارى معه خنجرا ولا مسدسا انما ارى أرى معه مجفعاً نزل به القمين جبريل من فوق العرض هذا المدفع يحتوي على ثلاث وثمانين الحكم إن هذا المدفع من كروه ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المتقين والخروج نرحم الراشد الى ان وصل الى قوله <تصفيق> تعالى وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فيبصيناهم وهم لا يبصرون وانذر النبي خبثنا فمتلقت انغلة وسيلة من الضموح جعلت القوم يتمرعون في الضهر. يا رب. يا رب. أجرقني ضيم وأنت بخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت مخوري لا إله إلا الله وجعلنا من بين أيديهم سكتة ومن خلفهم سكتة فأشيناكم فهم لا يكترون فهم لا اغسروا واخذ النبي حسنة من الطراب ورشها على القول وقال شاعة الوجوه قبح الله تلك الوجوه التي على قتل رسوله معاشر السادة. الان ادع رسول الله في سلامه مولاه ياخذ طريقه الى بيت ابي بكر لانتظر قليلا حتى تطلع الشمس وانا في بيت الرسول انا مازلت في بيت رسول الله وقد اخذ الرسول طريقه الى بيت الصديق والرسول يسير وحده لم يكن امامه موكب من الضراجات البخارية ولم يكن وراءه كتيبة من الضرطة العسكرية ولم يحلق طوقها شعب من قاذفات القنابل انما كان امامه ما هو Oh, honey, honey. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله معذرة انك ذاك باتيك تبياني وتعبيري معذرة اذا كذا فيك تبياني في وتعبيري ماذا اوصيك ماذا اوصيك من حق وتطرمه وانت تعلو على ظني وتقديري معذره يا ابا القاسم معذره يا ابا الزهراء معذرة. يا رسول الله. يا رسول الله. الله المعجزة. الله المعجزة. لماذا لم يقتحن الاربعون شابا بيتك? وانت نائم قبل ان تغادر البيت. من الذي منعه? الله. هل ملعتهم الدبابات هل ملعتهم خطوط الألغام؟ هل ملعتهم الجيب الأميري أو الروسي؟ هل ملعتهم الطائرات التي تحلق كل في لحظة فوق البيت؟ لماذا لم يقتحموا؟ لماذا؟ الاسباب متوقف. والموانع بلغاه لا موانع هناك تطلع من الزخور الرسول في بيتك وهم اربعون مدجدون بالسلاح ولم تكن هناك حراسة على ودع الاطلاع لم تكن هناك حراسة ابدا البيت مجرد من السلاح لو هناك جلدي واحد لا من الامن المركزي ولا من الشرطه ولا من اي نوع من انواع الحراسات الحديثه لم يكن هناك جلدي واحد يحمل من الذي منع القوم من الدخول واقتحام الصار من الذي ملأه؟ من الذي ملأه؟ من الذي ملأه؟ احفظ الله خيره، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله ترحاله رست في السد من الذي ملأه؟ إذا سألته، الله فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فاستعن بالله فاستعن بالله من الذي منعهم من اقتحام من الفيت فؤاذ الجواب عنه بكلمه واحدة الله الله الله العليزه الله المعظزه ايها الاخوه الاعزاء اناما وصل الرسول الى ابي بكر أطلقهما هو توجهان إلى الى غار قرن لنصن القمر الاسلاميك والعجسة المفخصة على علي المسيسرات الحبيب وتلسى معجزة الأخرى معجزة من معجزات الحبيب الآن طوعة الشري واذا براع من رعاة الظلم يمر من امام باب الرسول فوجد الشباب ينام وليجوه على الارض راك ما لكم يا خوف من تنتظرون قاموا مظهورين الشمس تضرب وجه الارض بسرات حامية وقد ساي من ثمها لعاب كالمهل وصم ودوه من تظروف محمدا قال الراعي والله لقد قابلت محمدا وابا بطر يمشياه دعي المقادير تجري في أعنتها ده المقادير تجري في اعنتها ولا تضيقن الا خاليا بال ما بين غمضه عين وانطباعتها يغير الله من حال الى حال تنتظرون محمدا تنتظرون محمدا ان محمدا يمشي مع ابي بكر وناد وينظر احدهم من ثقب طابق ورى شخصا ينام في مكان محمد. وقف عطى ببرجة محمد فاطمأنا وقالوا للراعي لقد جذبت ان محمدا ما زال في مكانه. ما جاء مائمة. ما جاء مائمة. وربك الاخت واقارب الساعه حتى يستقر الرسول وصاحبه في الغار مرت ساعه وساعه دخلوا على خلي في فروعشه وكشف الغطاء عن الوجه فوجدوا وجه علم لم تكن سعنوه كفرة الوجل ولا حمرة الخجل إنما كانت تتنألع على زبونه آوات بينات من هدى الواحد البيان ماذا حدث؟ إن ربك جل جلاله أتى بجبريل ومن كاليل في السماء وقال له نهبسوا إيها أرضي وحرص عالميا، فإنه صدق حياة حبيب محمد بن عبد بن عبد اهدأ وحرص يبى الملائكة. وميكائيل الملك الموسل بالمصر جبريل وميكائيل يقف احدهما على راس علي والاخر عند قدميه وعلي ينام كانه السكينه ذاتها اذا رفعت على القلوب ينام كانه هالات النور وذا قاطع وقوه وقلوب الذر المنفوخ ويكامل الظهور حتى كان جبريل يمضى الى وجه عليم واشتسم ويقال عجبت لك يا ابن ابي ان الله يضوه بك الملائكه الكرام السماء اللهم رجال والرجال قليل والرجال قليل ويخرج القوم لا شأن لهم دعون لا شأن لهم دعون يخرجون يخرجون ويخرجون ذي رسول الله سأله لن يتم به أي حرف البيت هو هو والفراش هو هو وعليم هو هو. هو الاركاب بالسيط. معاشر الساده هذه هي الهجة الله عجزه. الرسال العالم وهم موضوعه في العالم والى ان التقي به في الغار اخرج علي للسلام. واقول للحبيب محمد وراه يعصمك من الناس واقول لابي بكر الصديق هنيئا لك الصحبه يا رب ونقوم للخضرات فنهلا مدرسة محمد فور الله وخريه وسلم يقول فيها الحبيب المفتوضى لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت تعمل ما شئت تعمل كما تدين تدان كما تدينه تدان لا تضيقن بالامور. فقد تقفص بدون احتيال ربما تكره النفرس من الامر له فرجة كحل الأخول. يقول الحبيب محمد كل ابن آدم خطائن وخير الخطائن التوابون الحمد لله رب العالمين وأشهد ان لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد الرسول الله خاتم الانبياء والمرسلين ياعاشر الساده الاعزاء الرجال اربعه رجل يدري ويدري انه يدري فذلك عالم تبخلوه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك جاهل تعلموه ورجل يدري ولا يدري انه يدري فذلك غاسل تلديه ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك مكابر تنبذوه إلا هناك حملة هجومية فتولاها إحدى المجلات القاهرية وهذه الحملة تشنو ضد القرآن الكريم اليهود يوضح الرسول وهنا ناس يحاينون أن يحركوا المعال هناك حمله لتفكير القرآن تفكيراً لجعث الحق وآخر هذه الحملات التي قرأتها حديثاً منذ أيام حديث نكروه تحت عنوان قطع اليد كالشرقان قطع اليد كالشرقان وقلت لعل الباحث قد أتى بمعنى يدعو فيه الى تطبيق حدود الله ولكن لما قرات البحث رايتني اغدو واروح كالطير يمشي من الالم وهو مسموح اقول يادي في القران واذا بمن قد البحث طبيب واذا بالذي كتب البحث مستشار وكنت اظن ان الطبيب سيرد على البحث او يصححك ولكنني رايت الطبيب في اخر البحث يقول وفي نظر هذا المستشار التزام واحترام وتهمه جدير بالبحث والتهمه فعلمت ان الطبيب هذا يؤيد البحث بل يدعو إليه اسمعوا ماذا قال سيادة المستشار. لقد عرفنا تعليق الطبيب على البحر فلنعرف الآلة ماذا قال سيادة المستشار في آية السرقة في القرآن الكريم قال سيادته: ليس كل سارق تقطع يدك إنما السارق الذي تقطع يده هو السارق المحترف الذي جعل من السرقه احترافا اما من سرق مره في لحظه انفعال فلا تقطع يده وكنت اظن ان الامر ساقتصر على هذا الكلام لكنه خرج من السرقه الى حد الزنا وقال ليس كل صار يجلق إنما الذي يجلق الرجال الذي صار الزنى عنده إدمانا فصار داهرا أو صارت المرأة داهرة هذان هم اللذان يجلدان أما من ظنى مرأة في لحظة فهر أما سنعى لا مشروع جديد ما جاء بي وخور والسارق والسارقة مقطعوا ألبيا الزانيات والزاني تجددوا كل واحد منهما مئة جل لم يقول الزاني الذي ازمن ولم يقل السارق الذي اصبح بالصارقة عنده احتراق قدم الزانيات على الزاني لأن المرأة كثيرا لا تكون هي سببا اغرائت الوقوع السارق الصارق للصارقات لأن الرجل هو المسؤول عن كسب نقمة العيش فكثير ما يكون هو البودع بالشريطة سبحان الله وأخذت بعد ذلك أغوط في البحث فرأيت سيادة المستشار الذي أيده الطبيب الدكتور مصطفى محمود رئيس المفتشار قد استند على شيء الغريب ما الذي قال لك يا سيادة المفتشار إلا السارق الأول مرة يأخذك يده؟ قال الألف والنعم في قوله تعالى والسارق والسارق الألف والنعم والألف والنعم في قوله تعالى الزانيه والزان لو كان المقصود اي زال او اي سارق وسارقه ما قال الله تعالى والسارق والسارق وقال وشارق وشارقه تقطع ايديهما وزانيه وجان تجلب كل واحد منهما اما هذه الارث والله فمعناها جائم محصور وشارق محصور اسمعوا الى هذه السموم التي يحفتنا بها كل مصبوع دكتورنا مصطفى محمود وألا اقول من فوق هذا المكان الصاهر لن نسمح بإذن الله لأحد يهاجم خطاب الله أنا أرد على مصطفى محمود وأنا أعلم أنه من المقربين بل من السابقين السابقين إلى المسؤولين هو من المقربين إليه ولكن إذا قعدت المسألة إلى الهجوم على كتاب الله فإن الثاكس عن الحق شيطان اخر اسمع يا سيادة السابق ويا سيادة المصطفى الانس والنام هنا اريد ان اشرحها شرحا يرضي الله القران عربي ولا يفهم الا بقواعد العربيه فما ان الطب علم ولا يفهم الا بأجهزة الطبيب فلا يمكن للقسط المصطفى اذا جاءه مريض لا يمكن ان يكون له الا الضغط مئتون او مئتين وفمسين الا اذا استعمل بهذا قياس الضغط ولا يمكن ان يحكم على قلب المريض بالسلامه او مرد الا اذا وضع المسمع على قلبه او رسم له القلب ولا يمكن ان يحكم على ان الدمى فيه خصة إلا إذا حرّل الدني ولا يمكن أن يحكم على الدو بأن فيه أنواحاً إلا إذا قام بتحليل الدو كذلك ضغط لا يمكن أن يفهم القرآن العربي إلا إذا وجعنا إلى قواعد النور وإلا فإذا قلت لك إنني تقردت في كلية في الهندسة قسم أمراضي فأنا كاف إذا قلت لك إنني تقردت في كلية الأوزاب قسم ميكانيكا إنساج فأنا كاف إذا قلت لك إنني تقردت في كلية وصول الدين علم أمراض النبات فأنا كاف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم السوى على العرش الرحمن تسأل به خبيرا اسأل به خبيرا اسأل بالرحمن خبيرا بالرحمن إذا سألت عن الرحمن تسأل عن الرحمن بخبير يطلق على الله. الالف واللام في السارق والشارقة والدامية للدامي لا بد ان ترجع الى كتب اللغة. الالف واللام لها قصة طويلة في كتب اللغة. اذا دخلت على المنكره فانها قد تكون بمعنى الاستغراب كما في قوله تعالى وحرص الإنسان ضعيف أي كل إنسان كل فضائي كل إنسان وقد تكون الألف واللام لإظهار الحقيقة وذوانيها. كما في قوله تعالى يا ابا ما الا ذهبنا نستغفر و تركنا يوسف عيد متاعنا فاكله الذئب فالالح والنام هنا لا تفيد ذئبا بعونه بل انهم يريدون اكله الذئب اي اكله ذلك الحيوان المضطرب الالح والنام قد تصمد نعم العهد والعهد قسماني عهد لذي وعهد ذهني عهداً ذكري وعهد ذهني فالعهد الذكري كما في قوله تعالى المصباح في زجاجة للزجاجة كأنها كوكب دري فالالف واللفي قوله تعالى الزجاجة كأنها تفيد ان المقصود بالزجاجة هي الزجاجة السابقه المصباح في زجاجه الزجاجه اي هذه الزجاجه كانها كوكب الذري. وقد يكون العهد ذهنيا كما اذا قلت يصاحبك نجحت في العلم والمقصود بالعلم هنا علم معهود بينك وبينه اسمع يا سياده المسكتر المعرفة اذا اعيدت معرفة الكامت غير الاولى والنكره اذا اعيدت نكره الكامت غير الاولى فاذا قال الله تعالى فان مع الاسر يسرى ان مع الاسر يسرى فإن العسر الأول هو نفس الوسر الثاني أما اليسر الثاني غير الوسر الأول ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يعلب عسر يسرين اثنين فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى الألف في العسر معرفة والالف والنمح العسر الثانية معرفه العسر الثاني هو نفس العسر الاول فالعسر واحد اما اليسر الثاني فغير اليسر الاول لان اليسر النكره ويسرا الثانيه نكره والنكرة اذا وحدت نكره كانت غير الاولى ولذلك فان في الايتين عسرا واحدا وعسرين اثنين ولذلك فلو استمع عصر واحد ويسران فإن اليسرين بإذن الله ذا نظام العصر الواحد ولذلك مكرت الآوة اليسرى وعرفت العصرى ليبين لك أن صار الله اقوى من الواحد إن معك يسرين وعصر واحد والذي اظهر كل هذا هو الالف واللام فحال بعد ذلك يا مختصرنا الى الالف واللام في السارقه والثانيه والزاني. هل هي للاستغراق هل هي لبيان الحقيقة؟ هل هي لبيان العرش لا. اذا فما معناه. لو رجعت الى كتب اللحن المفررة في السنة الثالثة في الاسبراهية فالأظهر الزريح. وعلمت ان لها معنى خاص به. يقول العلامه ابن مالك مواصفة صريحة سنة ايه. والمعنى هذا ان الاسم نالا اذا دخلت على اسم الفاعل او اسم المفعول فانها لا تكون للتعريف انما تكون بمعنى الاسم الموصول فضمائل الاسم الموصول الى قسمين موصول اسمي وموصول حرفي الموصول الذي للمفرد المذكر والذي للمفرد المؤنث والنظام للمثنى المذكر والنتان للمثنى المؤنث واللاقي او النائي لجمع المؤنث والنظيم لجمع المذكر اما المصر حرفيه فالالس للنام اذا دخلت على اسم الساعي كما في قوله تعالى والسارق والسارقة وكما في قوله تعالى الثانيه والثاني اذن سمحنا الالف واللام في هاتين الايتين الذي سرق والتي سرقت فقطعوا ايديهما التي سنس والتي سنسجده كل واحد منهما ما تجلسا ولكن الامر قد اخترق عليك فخلقت بين آلس المرسول وبين صيغه المبالغه لو كان ربك يريد لا تجلد الثاني لأول مرة ولا تقطع الثاني لأول مرة يقال الصيغة وز وز الليغون المبالغه هذا هكذا فعال على وجه فعال اما على وجه ساحل فيفيد ذلك انه فعل الفعل ولو مره واحدة. وان قل الله كان غافرا. لان غفر اسم ساعد. اما غفر فصيرة مبالغة تفيد قفرة المغفرة. يرسل السماء عليكم مضرارة على وزن مسعال. لن يقل يرسل السماء عليكم مادرة. انما مضرورا. أي كثيرة الإضرار كثيرة المسر وكما في قوله تعالى غفور رحيم صحور سعيد وكما إذا قلت المؤمن كي يتم فاطر الحذر فعل حذر فإذا قال الله الثراق والثراكة والذناءة والذناءة قلنا الا عطيغة مظايرة وما جامت صيغة مظايرة فلا يفيد ذلك ان من زنى مرة يجلأ. اما الله فقد قال والسارق والسارك. لم يقل الصراع اي كثير السرق ولم يقل الزناء اي كثير الزناء انما قال الطراع قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يسترق البيضة فتقطع يدها ويسترق الجمل فتقطع ما هو التشريع الجديد اللهف والنام اذا دخلت على ابن الصاعي كانت موصولة الحرفية السارق والسارقة الذي سرق والتي فرقت. الزانية والزانية اي التي زنت والذي سنى ولو كان رايه يريد ان من زنى اول مره او سرق اول مره لا يذل ولا يقطع بدا الكلام بصيغه المبالغه فلماذا لم يقل مولانا وسارق وسارقه تقطع أيديهما الرد على ذلك يا سياده المستشار عندما ترجع إلى كتب اللغة والقرآن الكريم يقعد به ولا يقعد له فهو معنى الحامل ولفظ به قائم ورضاكم بينهما لازم سارق شارك مع شارقة النكرة والابتداء بالنكرة غير جائز يقول الحلامة بن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفتك عند زيد النمر وهل فتن فيكم كما حمل لنا ورجل من الكرام عندنا وصارخ تكون مبتدا والابتداء بالنقره لا يجوز الا في حالات بينها العلامه ابن مالك في البيته وذلك اذا تقدم الخبر على المبتدا كقوله عند زيد النمره او اذا تقدم على المبتدا نسل او استقرار او اذا كان المبتدا بالنقره كانت النقره موقوفه كما اذا قلت صفا من الكرام عندنا فمن القران جر ومجرور صفه لنكره لان الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال انها اللغه العربيه رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وحاسبت نفسي فاتهمت حياتي رمون بعقلي في الشباب وليتني عقلت فلم ازدع لقول عجاتي وسعت قطاب الله لفظا وغاية وماغقت عمآن به رعواتي فكيس عظيق اليوم عن وثيانة وتنسيق أسناء من مخترعاتي أنا الضخرة في أحسائه الضر كامل فهل شعور وفعل خبثاتي سارق شارقة النسرة والاكتباء بالنسرة لا يجوز. بعد ذلك اقول لك يا سياده الدكتور ويا سيادة المصطفى اقول لكما ان الدليل على ان الالف واللام في التارخ والسارقه والزاريه والزاري. الدليل على انهما موصولان حرفيان وجود الفاء في قوله تعالى فاقطعوا وفي قوله تعالى فجلسوا هذه الفاء واقعة في جواب الصدع لان الموصول قد صرت في افاده العموم والجمل التي يجب ان تقترم بالفاء اذا وقعت جوابا للصرف يجمعها عالم النحو في قوله اثنية طيبية وبجانب وبما ولم وبطد وبالتنفيذ. فلو كانت الف السارق حارث تعرف فقط او الف الزانية حارث تعرف فقط لقال مولانا والسارق والسارقة اقطعوا ايديهما. الزاني والزانية اقطعوا ايديهما اجيدوا كل واحد من هما. بل لكان النسب هنا ارجح. لقال الله والسارقة والسارقة تقطع عائدهما. لان نقطع فعل الامر وهنا من باب الاشتبال اذا تقدمت السلمة على فعل الامر يشتغل الفعل بنصد القول الاخر. فمن الراجح نصب ذلك لاسم بفعل محظوظ ووجوبا يفسره المذخور وقال الله والسارقه والسارقه تقطع ايديهما بالنصب هكذا ولما جاز ان يؤتى فعل الامر هنا ماذا من الذي جعله القران ياتي بالفاء لان عرف السارق وعرف الزامره تفيد من الإسلام والموصر في إسادة العمور تعال بعد ذلك الم تقرأوا في كتب أصول الفقه هذه القاعدة أن الحكم على المشتق يؤزم في مصدر للثقاء أي إذا قال الله للسارق والسارقة بقته ايديهما أي أن الإنسة في هو السرق. لم يقل مرة ولا مرة الثانيه والثالثه الجلد، اي ان الحنس في الجلد هو الزنة لان الزنة مصدر والسلق مصدر وهما اصل الاشتقاء والثانيه اثنى صاعر والسلق اسم صاعر فالحكم على المستقق يوزن مصدر مستقاء ثم تعالى بعد ذلك يا سياده المصطفى انت تقول ان السارق لا يدفع الا اذا احترف السارق والثاني والثاني لا يزلدان الا اذا احترفا الذنب لا يزلدان الا اذا احترفا الزنا خدرني بربك متى نحكم على السارق بانه مختلف بعد كم مرة؟ ألم تقرأ ان هناك شارقا لأول مرة وقف ستين وثمانين ألف من مصر؟ لن يكون مختلفة لم يكون مختلفة لأسيارة المفتشاة صورة آخر صورة من شركة بالسوار في العون السهم. وكانت سرقة السهم. ولأول مرة أسرة. ولأول مرة. بلد كسكندرية سرق منه في الأوام القليلة الماضية ربع مليون دولار. مثل وخمسين أجل. وكان السابق الحمد لليه اول المر فهل تعفو عن هؤلاء وتقطع يد من سرق خمسين كرس ثم خمسين كرس ثم خمسين كرس ليكون محترفا لا يا سياده المستشار لا نسمح لك ان تدافع عن اللصوص ولست ارحم من الله الذي امر بقطع الايد وقال امان الله ان الفقهاء قالوا ان من اخذ منك عاره ومن اخذ منك شيئا على سبيل التعاره ثم طلبته منه فجحده وقال لك ليس لك عندي شيء حكم الفقهاء بانه تقطع يد ومن دخل على الميت في قدره وسرق قتله تقطع يد. فليست الشركه قاصره على الاحياء وحده فأنا اريد إجابة متى يصير الثاني محترقا ومتى يصير السارق محترق بين لي جبريل لم يات بهذا والله تعالى قال ما قراتنا في الكتاب من شيء فبين لي يا دكتور مصطفى بين لي يا من تتصدى لابراز هذه البلبلة في القرآن. في القرآن. ولكن لم يقومها بأعراف لم يرتفع صوت عاصل الا اذا عصر اهل الحصر. الازهر في نوم عميق حتى خرج علينا مصفة محمود يا المستشار. بتفسير في القرآن يرفع الجلبة والقطع على الزاني والسارق. إلا إذا كان الزاني قاعدا في شارع العرم أو كان السارق رئيس عصابة. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ إن الله تعالى امر الرسول ورسوله أمر الرسول في ربع النهار. اي في مجلع ما قدره خمسين قرشا، اليد الامينة اذ قترت في حال سنس سديتها خمسمائة دينار. اذا قطعت يدا امينة فعليك ان تقطع دية قدرها خمسمائة دينار من الزهر. اما اذا سرقت اليد ربع دينار فانها تقفع. لماذا؟ لانها لما كانت امينه كانت سمينة فلما خالت كانت خالت. يبن دخلت مئين عسجد وضيت. ما بالها قفعت في عضح جيناري عز الامامة الراحة ورخصها جل الحيانة اتخل حكمة الباري اتخل حكمة الجاري. ومع ذلك يفاقس عطيب السارق وتاب الى الله فان الحبيب محمدا يقول ان السارق اذا تاب سبقته يده الى الجن فاذا لم يصب سبقته يده الى الله ولماذا الدكاة عن الزناع بدلا من ام تطالبها يا طبيب الاطفال ومستشار القانون بدلا من ام تطالبها باقلاق الشارع وهيئة تطالبان بوسع الحدود عن الزناع والله الله المسألة هل رأيكم الحدود مصدقة حتى تطالب برفعها هل رأيتمها مخططه هل وجدتم ثانيا يجمع انك رايت ذئبا بشريا يجني بذئبه البشريه في خيار ملاكي فالقانون يمنعك ان تكلم هنا بايه كلمه تخدش الحياة؟ ولو ذهبت الى القسم واجهدا معك فسيقدم لهما الملموم المثلج صيفا والشاي الفرسسى ستاعا وانت الذي ستحول الى التخشيب وتضرب ضربا كضرب غرائب الامل هل انت يا سيادك المبتكر يا سيادك المبتكر يا اله الله هل الحدود مكتفة حتى تطالب برقها؟ هل على جلد النمر قبل ان تصطاد النمر؟ انما سيكون كمثل القاضي الذي قال حكمت المحكمه على المستهم بالاعدام والان نجدوا في مناقشه الشهود بعد ان حكم ان الملاقشة الشهود القدقة الحدود تصدق الحدود ان الالف والنام التي حيرتك وسيادة المستثار حيرتنا مع اليهود. فاليهود قالوا في الكانون الذي شرعه الورد كرجل رقل 22 واربعين قال انت من اراضي محكولك وقلنا لا. بل الانصحاب من لا التي احتملت اليهود يقولونها بدون الف ولام ونحن نقولها بالالف واللام والالف واللوم التي حورتك يا مستشعر مصر حورت مجلس الشعب في الاستستستغفار على الدستور قال بعض اعضاء المجلس الشريعة الاسلاميه هي المصدر الرئيسي وقال الدكتور عطوثي الشريعة مصدر رئيسي بدون هذا الصلاة وأنا اقول للدكتور عطوثي انت الذي كتن هذه المسؤولية امام الواحد الديان، فإن المصدر الرئيسي عندنا هو القانون السرنسي الذي يكون الله الحرية في عرضها. اذا بللت ثمانية عشر عام. ولا واصلنا الحرية في مالها الا اذا بلغت احدى وعشرين سنة. اي انا المال عندنا اغلى من الحرب. اعشونا حربي بمالنا وبجدهنا بارك الله بعض الحرب في المالك. يا زياده الطبيب ابحث في علم الاحياء وقل لنا ما الذي يحدث اذا نقطت كميه الفسفور والسلسل في الدم ابحث في علم الحياه وقل لنا ما هو الطور الذي تقوم به البروتينات والدهليات والنشويات والسكريات والاملاح المعدنيه ابحث وقلنا هل يستطيع الدم أن يمتص الكلسم والفصفور بدون أن يكون هناك في ثامين داد ابحث وقل أي موجود الكلسم والفصفور اللبن والجبن والبيض والسمك والنعم ابحث وقل ما من الذي يتركب على مقت الكلسم والفصفور من ييل العظام عند الكبار والإصابة بالكتاح عند الكبار ابحث وقلنا اهمية تغذية الام الحامل بالكامسة والكسطور حتى واستفيد حلها من هذه العناس. ابحث قلنا يا سياده الدكتور ان الكامسة والكسطور والاملاح المعدنيه لسبا ثابته في الدم بواسطه الهرمونات. ويوم تقيل هذه النسبة فإن هرمون يتصل بالجهاز العصبي فتصدر الحظام الحظام من الاشاره الى العظام ان تمد بما عندها بما عندها وللعظام ان تمد الدم بما عندها من الكلس والفوسفور المحتوي او تحقق واحد الديان فيها بينما اسرار الله في قلبك ولكن لا تقتحم خصوصا القران فحصوص القران مليحة أتسمح لي أن أجل عملية جراحية في عيادتك لا تسمح لي بها فلماذا تجيز لنفسك أن تعرض تفسيرا لا يمس إلى واقع القرآن بذلك السارق والسارقة يقطعان تقطع ويديه للأمي فإذا سرق معه في الأخم الرجل اليسرى فيرى سرقا مره ثالثه قطعت اليد اليسرى فيرى سرقا مره رابعه قطعت الرجل اليسرى فيرى سرقا مره خامسه حكمنا عليهم بالنبض والحرم وكم يدا قطعت في عهد الرسول والخلفاء سته ليس الا ارحم الحجود حد القصه ارحم الحدود حد القصه هذا له لا لانه بمجرد ان يعلن الحاكم انه سيقطع اليد غدا فلن يكون هناك صارخ والذين يدافعون عن النصوص اما ان يكونوا نصوصا واما يريدون ان يكونوا نصوصا وإلا فلماذا الدفاع عن البنايات لماذا لولا تطبيق الحدود في السعوديه ما استطاع احد ان يؤدي طريده الحج ولو كانت طريده الحج عندنا هنا في القاهره ما حج بيت الله احد في العام القادم فرقه فرقه, فرقة تدريباتها في جبل الجيوش فقدر الثلاث إن هذا الكلام اعتداء على الله لا تكتحن اسوار القرآن إلا ومعك المصدح المنير إلا ومعك اكتراج المنير طالب بإقامة الحدود لصيامة الأعراض والأنفس والأمراك والله لقد حجبت عندما قوعته في احد الصخره هذا الارواح مواكل يقول بالنق الفصحى يا ليتني لي كنت راقصه وحدت كان راقصة لماذا قال بعد ذلك ان الراقصه ماهي الصبر قررت عليها مصلحه الضرائب مبلغا من المال ليدفع ضرائب هذا المبلغ يقبر بمرتد مدرس اتباعي لمده 285 سنة مدرس اتباعي 258 سنة واحد على المخبار الذي ستشكره ويعطفه درائم وكتب بعضهم يقول نريد الرغيف الملون للتلفزيون الملون وبعد ذلك يقولون ورثنا تركه من الحقد انتم الذين تزرعون الكفر في قلوب الناس اذا كان جارك عنده ما فلا يليق بك ان تقيم فرحا مقابل الميس يا اخلاق القريه لا يليق بكم ان تقوموا الافراح وبجانبكم الماسف تنشرون في الذي ان التلفزيون الملون تبعث له خمسمئه وخمسين جنيه الجهاز وناس ينامون على الصوره وبعد ذلك تسكن من الحق لا بد ان يكون هناك حق هذه طبيعه الازياء ورحم الله امين المؤمنين عمر أمر بن الخطاب عندما نزلت بالمدينة شدة منع لطهر من اكل اللحم. واقضى يقول البيت بالقبض. حتى كان ذات له يحتيف اصراتا. فكان يقول لقصنا. فروسوا او لا تفرطي اللحم حتى يسبع اصطال المسلمين. حتى يسبع اصطال المسلمين. اصطال المسلمين. اللهم اني اثقلك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتحب المسلمين اللهم اشفع رواكبنا اللهم احفظ قلوبنا اللهم ثبت اقدامنا اللهم انصرنا على صوم الكافرين اللهم اعد المسجد واحشرنا ديارنا يا اسلام يا محمد يا قدسه ومسجده, ومسجده الاقصى اللهم احسن ختامنا اللهم فقه خلانا اللهم ارحم ضعفنا اقصد من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي امر قلبي محمد امتد القلوب ودوائها وعافيه الابدار وشفائها ونور الابصار وضيائها ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واكم الصلاة. لا اله الا الله. محمد رسال الله. الله الرحمن الرحيم تلونا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. ونحن اقرب لي منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مجينين ترجعونها ان كنتم صادقين. فأما ان كان من المقربين اعتاروا الحم وعيحان وجنة نعيم. وأن ان كان من اصحاب اليمين فسواهم لك من اصحاب الوليد. وأن ان كان من فلزن من حليم وتطوئة زحيم ان هذا له حق يقين تسبح باسم ربك العظيم سبحان ربك العظيم وحد الله يا مسلم وحد الله يا مسلم تمنع الصلاة على حبيب الله محمد شوفوا يا رجالة سوره الواقعة لها قصة دارت بين امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما مرض عبد الله بن مسعود المرض الموت ذهبها امير المؤمنين لزيارته العائض سمعه للصلاه الحديث <تصفيق> ما دخل الاسلام فقط بين امير ومأمور او الله ابن مسعود ده كان قبل ما يسلم كالراعي غلا، وبعد ما اسلم الاسلام صنع منه مؤجزة في العلم كان فاقيهة يعني كان عنده علم احسن من سيخ ورزهر ومفتد ديار المصرية قالت مصر وكالراعي غلاء يعني ما رأيت التربون ده يقولنا ما راحه اما كانت ما اخذك والله من يوم ما اتذكرته الحالة سيينة <تصفيق> كل من ابو يحضف دخطوك يا خباري الضبرة كل الشيخ يعني حرام ده كل الشيخ شرف الشيخ دي شرف لا يعادله شرف النهاردة لو قلت لحد ما هو دكتورانا قلت لها في الشيخ ما نعم هما لو عنا ناتى الدكتورة دي قلت لها مخابل عشرين جنيه دي كلمة دكتور دي الله تبا راحت علينا نحن. عليك الحوى بخل الحوى. قالوا احنا مجاوى. سنوى السلام بحر النبي محمد. شبيه عثمان بن عفان بيقول ابن مسعود. بيقول اي شيء تشكو ايو اشكر جنابي. وفالرده السؤال. ايي شيء تشكو هو ده اللي هيقول لي جنب اليمين ما قال لي او عندي ساعه في جلسه ظهري لما شفت الجواب اشكو ذنوبي قال له شيء تصب قال له ارخي رحمه قربي وبدوا قال له هيقول له او شاي جلسه مع علاج فيتامينات الف على فيتامين د مركب على بضرب البيت ارجو رحمك ربي هل واي شيء تخوف هل اخاف عذاب ربي هل واستدعي لك الطبيب ان يردن لو كل منه وان الفك الله بدر فلا كاسف له الا هو وان يمسفك بخير فهو على كل سيء قدير. وهو القاهر فوق عباده. وهو الحكيم خريق. فتيضنا عثمان انه اوصي لبناتك بشيء من المال. ما سيدنا عبد الله ابن مسعود ما خليكش غير بنات فانتم اعفض ياه. ودي حتمة مع الانبياء. يعني سيدنا ابراهيم خلف سليمان بس وسيدنا لوط خلف بنات بس وسيدنا عيسى ويحيى ما وسيدنا محمد خلف بنات وذكور يهب لمن يشاء الانا ما لمن يشاء الذكور او تزوجهم ذكرا ولا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير شيخ القران يهبوا لمن يشاءوا إناكا تتقدم البنات ازاي؟ حتى قاتل لما تكفر ببنت ما تزعل لما تخلي البنات بعض ما تزعل ليه؟ لأن إذا رزقت بأمسة واحترق احكمت تربيتها تكون لك حجابا من النار يوم القيامه ومحدث عارف الخرف محدث عارف الخرف واما الغلام فكان ابواهما مؤمنين فخشينا ان يرهقهما تحيانا وحفره بينما في الدنيا موسى ما اضرش كفره سنه وهنبي لان رؤيا الابصار في الدنيا غير الرؤيا في الاخره يعني اني يربي انني انظر اليك قال لم ترى وعشان ما عدت على حطرة يا موسى انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تغني انت اقر الجبل لا. لو استقر يبعد شكني فلما تجلى انظار الجبل جعله دسكا واخر موسى طاقه فلما اطاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قال يا موسى اني اتقيتك على الناس برسالات وبكلام فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين اسال الله لي ولكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله